مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من ذجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق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 إن شَنَّا خَفِيَ مُلْأَ الْأَرْضِ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا ذَاوُدًا مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيِّرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْتَا بِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٍ وَلِسُلَيْمَانَ الْرِّيحَ ارْدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعيم يعملون له ما يشاء من محارب وتماسيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم ما دلهم على موته إلا ذا ربط الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الزن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن وشمال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 إن في ذلك لآيات لكل خبّار شكوى ولقد قَدَّقَ عليهم إبْيَسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ إلا لنعلم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمت من دون الله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 وَإِن نَّأْوِ إِلَّاكُمْ عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا نَأْجُرُ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صدبناكم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 وما أرسلنا في قرية من نبير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أمواله وأولاده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 ذلفا إلا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه آياتنا معجزين أولئك أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء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 التي كنتم بها تكذبون، وإذا تتل عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان.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 ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يستهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد